Allahumma salli ala Muhammedun wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum vissanin ila yawmidin ama baad Anju suhich ennayi tafsir kiir Qur'an ki, ka kirim kaaha Dersi keinaanavu humma vabbi allamana ayadda sagalala min suratul shura Allahumma tabarak ta'ala ان يتخذوا ما واحد كبد ثاني من دونها الا غير كيس اولياء غرغاريا فالله معبود كعقه والولي اصغر غرغاراه وهو الله يحيي الموتى وقد تاي يوم النار يا وهو الله على كل شيء وهو الباقي وَمَا شَاءَ كَثُرَ اخْتَلَفْتُمْ عَدْسُقَ رَفْتَان فِي شَيْءٍ كَبِيرٍ مِنْ شَيْءٍ شَيْءٌ حَالِقٌ يَهَيْفُ قُبُبٌ كِيسُ إِلَى اللهِ اللهُ يغُوا هَبَذَالِكُم حَاكِمُ كَأْسُ اللهُ وَمَحْجُودُ كَحَقٍّ رَبِّي وَمَالِكَ آنِكَ وَإِلَٰهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا جَمِيعَ هَٰذَا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا أَنْزَلْنَاهَا بِأَمْرِهِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ مُخَلَّفِينَ تَحْمِلُهُنَّ وَمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَعَلَى الْأَنْعَامِ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ يَدْرَوْكُمْ الله وَإِنْ فِرْدِيَّهُ وَإِنْ فِرْدِيَّهُ وَإِنْ فِرْدِيَّهُ وَإِنْ فِرْدِيَّهُ فيه في الجحل أبو ريستاس أحاساسك إن كأبو ريء سببته إلهي إن كو بضيّة ليس كمثله الله كلا شيء شاينًا معهن وهو الله مع الصميح وموت كما البصير واركتيد البضان له الله كل يسهونان مقالي دو السماوات والأرض اريالكه يا بوك قسمه دو دفريالك يا الله هو واسيا ارزق رزق لمن يشاء وقفت الضونه ويقدر علو وكير يا رزق لمن يشاء وقفت الضونه الله بكل شيء وهو البار عليم وامثو اوغال إلهنا إنا سبحانه وتعالى هو كل كرم يا مشركين ط الى السماء استن آلهه السقيم كيسه واي كرهتني يا نصر ايو وقتبشو الى هينو وكنو شيغا يا سبحانه وتعالى احد كوخ خذا كلي غلغاري كره الى دهنا حقا الى الكرم يستعفك أن يعتقد موحي كذبتين من دونه الله قيرك يسأولي يا جرقاريال إله يلقي عابدان و جرقارك سوياً فالله معبودك حقا هو أسكى كذب يسأل ولي و جرقارك وهو أسكى أن يحين موليه الموتك وهو اللهم على كل شيء وحوى الباب قدير وامدك وما اختلفتم وما شرك صائق طرف توفي السوق الاثمان من شيء شيء علقوا ياي فخذوا خبم كيسوا لله الله اكبر واحتفظوا بسوق عطان شيء اسوقه ربها هم نقبوا مبع الدون وا حق ما يوابد شي كصاد اسكو قاماتان اولو بالغلكا صارو فحقكم كينسير الله الله هو السماع سغا حاكمك حاكم كبير وحكمه هو الحاكم فيه بكتاب وسنه النبي وكون كارلو اسغ سو دجينه وا كتاب كيسنود ساسه الله اونكلو وحو ينحب كينه و كو فإن تنزعتم في شيء فردوه لله والرسول تعد الشيء يسكو قضى الطاق الشيء يسدينه مغكرة سلابان واسح وقرر وحق وضضي وعقيدة سعق مهن وفضع وصن وحين مغكرة ما يتعلق سكوه يسكوه يسكوه يسكوه يسكوه أنا أليه؟ مليه أنا الله هو مغكرة الطاق ونكيد الله لداد الاهر وميسانتين اللي أوداي ولا لافت كتاب كنس مرات الجايه كان كسب بحنا او غاسا وما اقترفتم فيه من شيء لا الله الى ان غيروا لكم من دينه ما واصى به نوح انتص وراحفتكم قرانك وحكمه سره ايه الكرسي وجدت ايه الكرسي ايا وجدته او waxaa isbedayl waaq ahkaam baraan oo kale duwan maya waxan rabaa laba mas'uul oo isbaga qaata saytan waxay tahay toob 11 qabar ay istabaqtaan hal muntadood 11 qabar متداه سود هاديكم طبعا خبرات دوثال وانا قال متد ذلك حاكم كاسقون كيسكن الله ومعدود كحق ربي وخالقني يا ابو رؤي الملكيه عليه كل كنسوكلي هم توكلت ترصات السماوات والارض اريالكا iyadallalidal ka waamid ka aburis bilaa iyo goow wax jira ahayn oo wax looga qiyaastay ay san jirin ayu allah taaburi oo wax jira ka dhigay wax jira ka dhigay jaala allah tum allah wa yurin aburaymin anfusikum min jinsi anfusin nafialkin min jinsi wada xalay ka ahden iswaajan hasas wa minala an ah wala hadu ragal ariga ويسدده انك أمور يذركم الله وانا في النيا وانا في الناس فيه في الجعل فبصبب الجعل يلد أما أموريسته وحاساس انك جنسي أموري أرنته إلهي وقصده مغادرة انك فضلتنا من البشران فاسه إلهي وانا صببه ليس كميثل الله كالشيء وشيء ما إلهي لا تذيس صفاتيس أفعاشي سوح شبه الله معك مخلوقا يعلّ اسمه شبه إلهي وإن سبحانه وتعالى ذاتذي سوى ذات شبه الله معك صفات دولي هوك لأحد له المجد أفعاشه الله سمعيه حبو أبورا حبو الدلا حبو النولا أحد مثل رمضه الشبه الله سمعك رحمه إلهي أحد الله معك ذاتذي سفابيس أفعاشي سوى إلا دذن صدا إنه حقا وإنه أحد من المشابين وإذا ما دام أحد شبهون سنشرين كيف يسحب عبادة السلام من المرحة؟ وهو الله الصميح و الله مغل كبارة البصير أو الكتابة البارة آيات آس وآيات أصل كأو عقيدة أهل السنة والجماعة أي أن البدع أهل البدع عن نصوصة الكليه الكفيرية كار كان مطع ليس كمثله شيء لكن ما فيرين وهو سميع بصير هل اله يكون اركان يو وحاله الله وحش بالمر وحق انصار مر كانت دمى ان وهو سميع وبصير مر كاس المرك اركان صفه اله الله بقدره وحاله قدره او نعمه ويين قدره اما نعمه يكون فصيرين استوا امرك يا اركان استو لا الهي وامرك يا اركان ذاته ايدي رحمه امرك يا اركان اراد ايدي صفك الله الكمال حتى يخبب الله ما هذه الصفات لأيضاك للمخلوقين سأستطيع أن تكون مدى وإنان ملكة اللعينة قال كمدنة ليس كمثل الشيء ما يفيرنا وهو الصميح والبصير فينا يقول الله وحبه المقلل وحنا وعركة الضوء وحبه المقلل وحبه المقلل ملكة الصيح وحيك لن تقول لأيضاك الصفات لأيضاك لأيضاك وعن كفر إيضاك إن إلهي يدونك لأيضاك محق حقا وحق ايتها اللبده ان بودي لغييري الا يريد ليس كمثله شيء وحنكف ايدي سنى احد اله شبه بك ذات تجسد صفات سم. سم. وهو الصميح البصير نحن كف ايدي سنى الهه وين صفاته سوى قدره لا يؤاذيه لا رحم لا يقضى استواء يد له لكن مركز الاله اسكت ما دام ان مسخره كاين ليس كمثله شيء وحين اني سمعت صفات صبقان يا بصره كان يقمان صفات الله تان ليس مخلوق هين شبيه ما هي تأمين؟ أصدقوا الله أنه لا يتعلموا أصدقوا أن أميني هذا تصارك لي بلا البصير فيه أس إليه ودعوه كنت المؤمنين هي الصميع البصير برؤية كان الله أقول أنك مؤمنين صميع البصير خلقنا الإنسان من نطفة أمشأة نبتليه فجعلناه صميعا بصيرا لكن ليس صمع كالصمح ولا البصر كالبصر هذا أفر الشيء وقف الباب فامي كان يكون كنا الدول ينفير صمع الالهي و الزم ما يقوله كسوا بالله هذا لكن صمع الالهي قدومك وعادف ووحق ذلك أيضا اي شاء الله يمتشي لنا سجنة ومتحرك المن اي شاء الله يمتشي لنا صمع الالهي بصر كألة وابد ما يقوله مصير لكن المخلوق صمع الالهي بصر كألة ويا فاني ويا متغير يا بابا اي حدير غفر دمان اما صبا نور بين الدير هذه دي صبر صمئ الى اله اللي بصرك الله مقلي متك ووصى الله اكرمك لكن صمئ يا بصرك قدانك والضعيف ناقص دردجه وحا كشيء مجيد وحير ام ولدوا تشره ما مقلاي وانا لكن صرح الى صفات صفات اتفاق اسماء لا يقتضي اتفاق المصميات والحقائق شخصاً يقول لكي تخبرتك هذا يعني أنه لا يكون حقيقي لا يكون حقيقي وليله المثل العلا إليه وحشة بهذا الله ما أره سفادة صرعيه وسكالي الضمانة أيام محكرة المفلوقة يكون محكرة لصيبه لكنه لا يقول لك قرآن يقول لك ما يقول ده لو قالكوا ليه مش يبقى حتى الشرح ده رب خد حياه وانا المخلوق العبود مخلوق وحا فما بال الخالق ليه بيتقالخ خلق يمشي مخلوق مركه ما ده مركه وحي طريقه اتفاق الاسماء لا يقتضي ولا يستلزم اتفاق المصنعات والحقائق ما حدين سو مر على بره شيء اللي قومه ما هو الشبهان معنى ما هو اسفه حقيقه مت والبعض أحكى اللهم نسبه الله فينا مركا إلهي اللهم نسبه الله واصفه اللائقة على مدسي الشلالكيس مدة مخلوقة عن شبيه مركا مخلوقة اللهم نسبه الله واصفه اللائقة مخلوقة نكسره سيضاعفه وأصلا قلت لك أفرتينا ورغوك للدوء مركا حديقه في آيات أسفهمه وحرح استصفادنا إيمان كرسدنا لكن أدوث الآيات أفهمه لا يوجد قف وقف وقف ومؤمنك إن إلهي شبه مي لك وعراك لكن لا يوجد صفات إلهي أطولك هذا صفات إلهي يقول أنه هذا إلهي أطوله كل شبه دانا وقف عيد بن حمال بخاري إمام بخاري الشيكس الحوير وهو يدئن إلهي وإن أطولك اللي هو قف من شبه الله بخلقه فهو كافر قف كيره اله ديار دونك يشبي ورغا ومن انكر ما وصف الله به نفسه فهو كافر قف كيره اله ديار الى الصفه اسكت مع من ورغا الى بيني وواحا اراهي اسكت مع صلى الله عليه تشبيه ما واصف اله الله الحق سبحانه اعلى تعالى له الجلال لو ده ده. الله كرئ ال نارن مقاليت السماوات والارض اريالك بيادوليالك قسمهودا فريالك تسقام معاملو اتو سا الله وحسن وما قادته الا ما نعلم اعطيت ولا معدي اللي ما مرت احد هو الثاني كرم مر وحب بيه وحو صبغه يرصد وهو سعي على ارث رزق لمن يشوق الضر ويقدره كحريريه لمن يشوق الضر انه اله ين بكل شيء وحول بضر عليم ومكر وقال برك بالغفل داركم من تج الله واخذ ربي وقبر عليت وكنت وقرك اليه اني السماوات والارض وخبر جعل لكم من انفسكم سواتا ومن الانعام سواتا فصروها هلكا يغرقكم فيه في واخرا ليس كمثله الشاير وخبر وهو الصميع البصير وخبر له مقالد السماوات والأرض وخبر يبسط الرزقاً لمن يشاء ويقدير وخبر كلكوري الطبن قبر شرعاً لكم أوليب وخبرك اللبي الطبن قبر الله اللبي الطبن قبر الله ام اتخذوا قالوا موحي كالتين من دونه الله غير كيس أولياء اوليه بمك الراعي غرغاره يا لكدته الى يا لاي عا دار غرغار كسواينه لكدته واحوب كل على, تقوى من تقوى من تقوى. على كل شيء وهو المقدير ومك اووده وما سنفتوا شيء حاليا فخرجوا خرجوا كيس يا الله اللهم صمود جئتم حاكم كاس الله ومعك حق ربي ومالك انا بسكاين عليه كرسي سكري انت وكلت طلا صارت وليه الحيسو كريه امني بوالانا فاد برسماوات والارض اريالك ايابك وامنك ابو رسم بالله الله جعل لكم واعين من انفسكم من جنس نفف يالك نفف يالك تنسروا حاله هذو ازواجنا حاسس ومن الان عام ان نحن ليل نحبوا ان ازواجنا وعيالوا الله انك ابوره يدروكم الله واين فرديا واين بابيا فيه فبصلب الجعي ليس كمثله شيء وحبنان حرف تشبيه لا قدبه مثل الذات الولي ولئن ليس كمثله الله ذاته سوحبمك وحبنان كاف حرف تشبيه اسر لا قدبه مثلنا الصفات المنفذ ليس كمثله الله صفات الله الاصم وحطبق البصر البصير لو الله كرني سر وسنعن مقال ذو السماوات والارض اريالك يقولك ترى يالك قسم ذو الله واوسع يا ارض فرزقك لمن يشوقك دون واسعيا ويقدر وير الله لمن يشوقك دون كيري انه الله بكل شيء وهو البابا علير البابا شرع لكم الله هو min adin din ka hadisana in kaga jireey ma adinki wasa allah u tar daarna bihi din ka muuxa nabin noo welle dinki oo waxayna aan u wixiyoonay ilayka adiga naadiga soo bana wana dinki wasayna aan كَبُرَ وَحَيَكُوَّ إِنَا يَدَيْهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْقَالَابَةِ <تصفيق> مَا الدِّينكَ تَتْقُوهُمْ <تصفيق> أَدْوِيَ رَيْدُ إِلَيْهِ الدِّينكَ أُمِرَيَ اللهم عبودك عقا يجتبوا الدورنا إلهي التوحيد كيف يقول الدورنا من يشاء القفكم الدورنا ويأتي ويأكوه مننا الله إلهي التوحيد كما يريم القفكم الصلاب وما تفرقوا مأيسان كلابتكين أماديه أنبياد أسلوب ديري إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم يقول لكم كيف يقول لكم بقياً لأجل بقياً بقياً بقياً بقياً بينهم نحن وضعه وورد ورا كلمه كلمات هذيسان تشري له كلمات دا سو سفقت كهور مرت من ربك حاجه الرب جاء اه ان علامك اي حسابها لا ددغو اخيرو هذيسان تشري له الى اجرن اجرن تلغا غيرن ومرت اجركم مسمل ما قا بع لا قدي ولا كل حق بينه بين المقتلن فينا او قوه غالبان ولا عذاب لا قوه كلنا ولا لها اي ادوك بوول جو بين البادل يالحق لكن هذا المرنط إلهي آخر أدب لك وإن الذين تدكي أورثوا الكتاب كتابك للحلسية من بعده من بعد المختلفين كوهي إسقلافك في وفي شكل شكل أيكو سجيه منه كتابك إن سجي شكل سجيه شكل أصول مريب درانكو الهداء إلهي سبحانه وتعالى يقول لك أنبيا الإلهي قمّان أصول الدين واحد, واحد. دمان لاد ميسروي كامي دا اسماعيل راه ايا دا قال لوو شيغا اسليدينكه او اه توحيد علا كاري هله عاد اول كي انبيي راه يا اخركه ولا لا سوض الدمان حد الى روحو نوطي ماامي شنتي رسول الى صوب ديكيو ري ونبيو الله عليه وسلم أهلين أولو العسم نبي النوح، نبي إبراهيم، نبي مصر، نبي عيس، نبي جيدنا محمد عليه السلام لما آياد القرآن كبيرا شانت أولو العسم على الغوشة آيال آياد ومدها آيادنا هو آياد سورة الإحساب آياد التضباط وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيس وابن مريا مركة أول إعاقل كي يجوري كي يدب ألاك صغر لذلك يتبعى لعسم الرسول والفضل يتبعى لعصة الشيخ لم يكن أعطي في الدين أنه هل أصل اللوذي هو حيوذي؟ أصل كهذا حيوذي، ولكن في رحافي وقال، والدين الذي والدي تشاء به الرسول كلهم هو عبادة الله وحده، لا شريك الله دين كأنبياد والدن، إله هو حيوذي، أو يتكرد وعلى كلها الحديث شركنا هل يغفتوا هذا؟ والدين الذي جاءت به الرسول كله دينك الرسول شوطان إليه ما ديك هو عبادة الله وحده لا شريك الله و الله كليا إلا عبده قرآن كمثال وما رسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فعبده إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبده ما من الى يقول حاله صادر من شرك الا هقام صادر وحوحيوده احد اذا تحقق لهم مجر عن الله يعني يعني رسول شطاس واكمل اسماعيل رساله الله بات ويتكونوا الاسرائي واما هي ان الدين ولا تتفرقوا فيه وهي احيان الاعتراف والاجتماع وعدم الاختلاف في راينا حاسق وخيري جميع الانبياء انبياء اله قد عليهم الصلاه وهي ما ولا صادر وكان او الا قد ضرب سبحانه وتعالى جميع الانبياء وهم وسلم سبحانه وتعالى اله وجود الضرب جميع الانبياء عليهم الصلاه بالاتلاف والجمع الا نسكت دمك ولا اسقط دما وولا اسقط خرنا وولا ميراسمادو when the haal an iftiraq wal ikhtilaaf wa hukkaraba anbiyae ilayhi daman illa lakal tawah ofir qoylan naqodo ya inna istilaaf daman anbiyae when the anbiyae ay kamlan ismain ay ray anbiyae ahkam tafru'a ka lamu ismain وكل كره بو لكن ايتم رئيس ناي توحيدك ائتلاف لا بعدنا يصير اسرع اصول دينك اسبت كامل بل سبحانه شرع الله لكم الله يجري جدي مين الدين دينك حديث اني كاجري جدي كتعلو جه شرع ماذا كتبيدا كحال مين الدين دينك حديث حاله الله يجري جدي ما دينك وسائر ال او تردار به دينك والنبي اذنك امه امه محمد وحا الى هي ان جيده شرق ان كغد اي لا سدتينا سا سغا حقنه دينك نبي والذي دينك او وحينا اليك علي النبي محمد او وحيوني في وسمت وما دينك وصينا ان او به دينك ابراهيم نبي ابراهيم وموسى نبي موسى و إيسا نبي إيسا كيف تتعلم دينتي أن أقدر دارمي؟ أهل مضيح الدنيا؟ أمين؟ يوم حيث أمرك الدين تاس عن بيضه أن الدين هو متدس وقدمه هو دين كاسو أن أقيم الدين ودين كأوغا دين كأوغا حلو لا تقول دين كأوغا بل قرطبي دين كأوغا معناه دوال وهو يريد Dink to over what alure to he to lahi or that Allah Kirgis Abu De Kirghis Abude where to hit it at a one he waiti who gets Amray Saneya we توحيد الله وطاعته الا كربس الا عبده الله ابعه او هو امهن الله سمي وهو رضين لغحن فاكاسه ديته اوجدس انبياده دموا كامله سلسله سلاموا و لا تفرقوا في دينك وصل الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم سلام بالإئتلاف والجميع وإذا كنتم معنا من ذا إسماعي من ذا إسماعي وكرروا ونهاهم عن الافتراك والاحتلاف وكرروا في القوين كلمة قدام إيا إيا إيا إسماعي فيدي مالك واحد لدينا دين الأنبياء وعلىك ليهلا عابده حال الله من ذا و الدين امبير يذاك عبد امبير العلامه ظهور في دان فدير غالنا والشرك والافتراق وعلامه غو عبد لو ولا تكون من المشركين من الذين فرطوا دين مع الله علامه غد من المشرك مرت الشرك يا ولا تكون من المشركين هي صفات العلامه ما لوغ ولا من الذين فرطوا دين معو'الحال Miyazaki ، فعلا prajna veedango, humans never even have received math in the quality of the mission ar boy ف counties were good, wearing fees as much information as far as far as possible. tin will it be a little bang in its importance? لم قال هذا Где? anschبت enquanto قبل الم커 that made we clear them what? على مدعاً بيضاً يا مؤمنين تأي كبداً يسيهن وامحة التوحيد والإبتلاع إله الدين كيسو حكا عتماله طفك الله كنا يضع عدم سكد يديك رضو ربك محاياً يا إلهي وإن يقددك إيمانك كما قصر أدو إلا هو على سوق رفسك أبا المرين من مطمئ إنتظتك حق الله عدى يقفوا بضريقهم دور طوله أبا المرية بل رئيسي قنعيدني قال تعالى إلى وحيري كابور وخه كو وينادي على المشركين قالوا او قاده وايه ملادتي تتخروهم ادو يري النبي صلي الله عليه وسلم او هي من التوحيد اه, آه. هل آه. الله كريم صلى على اخو اه قالوا وإذا دكري الذين من دونه إذا هم يستبشرون ألاك لي مركة الله الشيخ وقلوطه وقديدي وعرأيه مركة إله إلا الله وقدره وقلعنيه ذلك بأنه إذا دعي الله وحده وقفرته ويشرك به توم من الطير الله صلى الله عليه وسلم زمري غافي حتى نبل التنفيذ كبوره وحاكم وينادي أكبر ويناديه على المشركين القارب ما الذي تجعوه ما دو يريد إليه أساقا ومن التوعيد قلت أي تفسير فيه من التوحيد الله الله يجتبع أساك أطورنا إليه التوحيد من يشاء قفه الدور قف إلى هذه الدورة إلى هذه التوحيد ويهدي ألو يكون هنونين إليه التوحيد من يريب قفه أصلابك أي أصلابك قال تعالى إله الحبيل وما تفرقوا معيسين كالتجيب وهو ذلك امم الانبياء المتقدمين انبياء الهيه متقدمين تهي أم الله الكوري ضمان امهده دي العلم امه دي انبياء لوجه وما تفرق اممهم ليس كتجين الا من بعد ما جاءهم العلم علمي مركو اجي متك جعل الانما في مركه العلم بمعاد ابي انبياء قد ان انه محاماك أمدي أغاية تي إلهي وسن وقلين شرك أو حارين إلهي وسن وقلين اختلاف يتفرد وعداد أيضا أكثر اختلافين وهي في القول المقضين ويهود تضباطني اللهم نغتل نصار تضباطني كون نغت يهود نصارنا تضباطني اللهم نغتل ميدة كلاسي بضاء حيث كون خلافين إلا إلا إلا إسخلاف إنا حارانت الكوهورت أوبي لذا إسخلاف الله كان مسألة وفصيل وقاطل مسألة هنا وعدها الله كريه هلأ عابده وعد حيئة قال الشركة وكسه ماذا ما حيث كون قلافين إلا الدريقي اللي جاء الدين قالها وعدها باقياً لأجني باقياً قرد رد رد باقياً وبينهم نحضر آهاره قرد رسل حق وعدها باقي رسل قف كان أهل حقا إن أضحق وكسه بي هي أكبر دين. أعطينا مهبلة وغفقة آآ مية ويسألوا أنه يتحبوا سلالة سمحاهم وشهدوا في كتابة كعب أرقل الله سنة جهور مرنين هيا يقع عان هادوكوا ما أقبل كرنه سنع شاء الله أصافهم بقياً بينهم أصافهم الشيخ الأسلام رحمه الله أيها فتاوى شرح أجائب إليه بقياً بينهم وكشار أروح إليه اختلافه وعلابه اختلافه في التنزيل wa ikhtilaf fi at-ta'wil mar waxa la isku qilaabsay ee quraanka ilaahay soo dachee waaqi ma markaas waxina caare soo wadaal oo ayagu diideeyay diinka ala soo dachee mar waxa la isku qilaabsay ee ikhtilaf fi at-ta'wil maaniy dibi wa diina ila hayso dadkii aan biya dadan buu soo dekeeyay waxa uu soo diiyay salaamalaha kale waxa qilaafay ahmi bidii hadaan marka baadilay leeynaade baadulka saddaan ugu waafaqay ruqudileeyo qoladagalama uu soo qaatay muxtinsirada jaamciyada ay lehdeen markaasi ma di karo quraanku allah undo soo teecii nabige mudin taysu no gatin saxaabadiisa san ka dhaxlan ma dhig karnaa qulanka makhluuqo wa diri jiree ana xiri jiree marka waa baqi bal fiiri gardharad hada tu wa faqdan aan raaxu wa faqdan marka waxa roon mar intaad ma hala wa gardharo qof و حكومه ثريت ناسب وعلم النبي سأل أهل سمه بقي وقال صمعين أهل البدعة وقال صمعين يعني قفق ومسلم بدء الليل بدء الليسي ما ليس جارسي سنة يا جارسين مثلا بدء الليسي ما هو بدء مكفرة قال لي ماذا جارسي سنة مركعة سيده قال كفراؤ كواساتي وحويا وبقي بقي يمدينك لا لما أقول له بساح مرنا لما أقول تبقى إنه تبتعى ولم تبقى المراكبة ما يشد بالأجسة التي تبقى ولم تبقى بقي كلاك تصدح على كله أهل السنة قلتها ولم تبقى لكم سماينا ماذا أهل السنة التواصر؟ أهل السنة التواصر معنا وهو حولي يهمات التواصر ويقول بقي أيضا آه. بقي يمبين، صد إحداثه صد إحداثه إلهي رحالك كمان لا يمكنك رحالها إلهي هو في أهل السنة عناتنا هو المبتدى هو البقى هو الظلم إلهي المؤفرة لماذا كان المبتدى عاند بالعليسة إنتهى في هذا الحرق الذي قدرته هو البقى وهو حسن قليل أبو نصبيره وهو كبير أبو راته هو ما أقول شيئا إلا الظلمين على أبدا أقول صلى الله قال تعالى إلهي حويري وَمَا تَفَرَّقُوا هُمَا بِعَمْرِ اللَّهِ رَبِّ النَّاسِ كَرْتَغِين إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عَمْرٍو كُويْت كَغَالُ وَمَاهَن بَاقِي ياللي أجلي بَاقِي غَرَدَرَدَة دَيُو كَلْتَغِين بَاقِي وَبَيْنَهُم نَحْيُ ظَاهِر وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ كَلِمَتُهُ ذَيْسَنْتِرِ اللَّهِ ها. كَلِمَتْ دَاسُ صَنَّقَتْ هَر مَرْتَيْ مِرَّبِّكَ حَجَّ فمعينا هذه الكلمات وَبِإِنظَارِ الْعِبَادِ بِإِقَامَةِ حِصَابِهُ الْيَوْمِ الْمَعَادِ وَلَحَافِذِهُ وَإِنْ عَدْهُمَدَ اللَّوَسُّكُهُ حسابته فمعننا قياما سعصة إلى هذه القمومة فمعننا الرسمي إلى آخر موت كلمات ذا سألّه حج السكور مرته إلى هذه القدمة كلمات ذا سألّه حج السكور مرته هبانت سوكيري له لقدير بينا وطيقه ولك القدمين وضعت مركز تودت أي إسقلافان أهل عقنا ويقوم بأسفلها أهل باطل كنو ويقوم بأسفلها قال تعالى الذين ذكروا لثو الكتابة كتاب كبه حلوسيوان التورات كتاب من بعد, من بعد المختلفين هو إسقلافك كده إلا التورات ويقوموا بإدينها يهودين نصر الله بإدينها وكتابة كبه خمين لجرفة وكتابة أهل أحكام تودة اي كو قوريت كو توراث نسار اليو غورا وويتشو كو ارا بس ككي فارك اهليك لا في شك لا في شك شكاي كو سونا كتاب تعج سكاوي شك هو موريدن بره كلده معني دوامك كو هو ريت حق اجل استرافه حق يو حق هو ولي هي مهما لو لا يعلم الشيخ محابة السادسي صفينا كو عقلنا ايه اندى ما يهدى واحد كو عام بحيق والأهل بي حمال الشيكة رده وإن ليلة باضي الله كتاب كانوا والله عقلنا باضي الله معناها مسألة له وحالى ربك قال لما اقفها من عبها يا ربك فاقوش بقي يقول مركي وراقلوها رصاصي حاجة. بقي وعطى واخف السابق واخفها من حق يسره يكون كده qolashu ma keenin inteen dadkii ka dambeeyay ummadii ka dambeeyay kitaabkii ka dakhlay ayagu xaqiiyada ka shebsiiin mudki taqro maadum haayelay qoladii hora qasbay oo shubehe iskilaaf kiyaa uu keenay xaqiiqada markay masiibada ugu dar اسكراف كان كتاب كلله لسله ادينه ولا مساميه وهو كان بالضبط يبدا قدم بيي ليس كنتي اوغي حقيقتيده ليس اوغي لما قولاني هرب بطي وين الذين تفتئ ورثلك طاقه طاقه تحلوسي قوي اسكرافيك من بعده من بعد, بعد المختلفين كويس كرافيك كيف تطاقه تحلوسي طوراقه لا في شكل هي كوسغي من شككاس منه كتاب طاقه طوراقه حيت سكه هذا سيدو شرير من, ال من الدين الذي وصى به واحد شك diin ti ilahay aan ugu adeego dad wax iyo minu halkaas ku heeshee qurdubana waxa la qepto atawrat ha ilayega mid kaasa si gaar ah ugu والذي دينك أوحينا أنوحينا إليك أبيك سبحانه وما دينك وصينا أندقر نبيه دينك إبراهيم النبي إبراهيم وموسى نبي موسى وإيسان نبي إيسان أن أقيم الدين وهو دينك يسو. أن أقيم الدين دينك أغاقوي وهو التوحيد الله وطاعته ولا تتفرق فيه دينك قال تعالى إليه الحبيب كفر وهيكون هذا على المشركين غالب ما دينك تدعوهم اكو يريدون له دينكم الله معبودك عقا يجتب وإطارنا إليه التوعيدك من يشاء قفك الدونه ويهديونا كهن لنا إليه التوعيدك من ينيب قفك الصلاة وما تفرق معي سنك للتجيد أما هذه الأنبيات الله تدري إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم هو ما يوجد في هذا المعنى بقي الأجل بقيهم بردنا وقلتنا بقي يس بينهم نحجو دائما ولو لا كلمة وكلماتها دائما ينشيني كربتو سواقت كهرمت من ربك حق الرب جاء الى اجر المدينتي اللي قالوا هرمت اجرك مسمن لا ماعابي كربك سوى بنت دار العذاب يوم المعاد لقديا ولا من بينهم بين المختلفين وان الذين تركوا ورثلك طاقه طاقه بحل من بعدهم من بعدها هؤلاء المختلفين الله فيه شكل شكل يكون سوياً منه كتاب في الطورات المسوئيين أما منه من الدين الذي يوصل الله به النوحاً وما بعده من الأنبياء ومن بعده من الأنبياء شكلنا صنوري من طريق كل هذا فلذلك إذن أسقلاف أعضاء إذن أسقلافين برديس فلأت أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء إلى والاجتماع واستقم ابونا كنت توصلوا دينك دك وييرهدو كما امر تسديد لغو امرين هو قاصموا ولا تطبع الراي اهواهم ذكر بتانودو ود قول وحا ترى امنت ويرونيه بما دينك انزل الله الله سوت دينك طابع كتاب, كتاب حامد هي وامرته وحنا لي امر لي اعدل ان العداله بينكم بهذهن اللهم عدوك حقار همنا ومال ديجا وربكم اذا كان والمالك اسكين لنا وحنا نو صناه انغه اعمالنا اعمال يالكيجا انتم بريئون مما نعمل وحنسمين ان يدكم بريئت كتيه ولاكم اذا كان وحي نسناي اعمالكم ونحن البراءه بما تحملوا لا حجه لا ايراده حجه تيشو سو اروريو بيننا بحالنا ما حميديا وبينكم الله بعبيك حقا هيجمع صوك المنا بيننا بهله نويدي حجي سنه المصير نقصدها حق طيب قال دهو رهافن كثير واحد قران سطيت توبن كريم معناته دون جل او جلو والله معلي قال انت لذا قريب كل حرني قرانك ايه 3 وحايه تجي ترى ايات الكرسي فلذلك قالوا لماذا يرغب أن يشارك إذا كان يشارك فإن ذلك لا تشعره بمعنه إله فإن ذلك أي فإلى الدين الذي يشارك دي الله دين تألمني كذلك أعطى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه إن أعطى أن أعطى الله أدعوه لك فإن ذلك دين يسألني كذلك فإن ذلك لا يضفع أبيه هذا كذلك قول كلام مفاصلتك بالمران فلذلك لامته الانتقال لغايره تي هو بمعنى اراقه فلذلك سلي ما ذكر من التفرق والشك المريب اه ما دام بكي استلافه او اي شك كثير ان حق او ابا فتق وبطويه اوويه الى الى الى فلذلك فلاجل الاختراع استقرافك في ما ذكره من التفرق والشك المريب وحلا سو شيغي درتيس او اتفرق يا شكغا فجعو دكويه او وحا مويرتا الى توحيد والاتلاف والاتفاق واستقم قرطوس نو او وحا لكا كان عمر تسيدي لوو عبري او توصنا ولا تقري الراعي اهواه غار دا رجب تبرغ و يتلا سبح غار دو قوس عباد دينك الالهي امريا وسو دي رغيتان كد بو سبح حرط طكلاد تاريخ كوغل جوغان طريقه الانبياء هو وحي اطباع دو نور وحي دا سبح غار شعبك يسري قسمك لفظنا تولك منات جمل الافراد روحير ولا, تط... ولا تطبيح ولا والأهوام غير التالي كيف حدث أفراضي له الحين سبحانه وقل للنبي الصبران أمنت وار هنا بما الدين ينزل الله ألا سودك من كتاب كتاب حلق كيف حدث أفراضي له الحين وأمرت وحالي أمره بالنبي الصبران وأمرت وحالي أمره لأعدل أن العدالات كسر من في الحكم لم يكن هناك الحكم عدالات صاثة عامك إله لأعدلنا عدالتك الصميب بينكم لأحدين شملة إذا كانت وعيت اللهم عبودك حقه عبادة المضان ربنا وربكم ونالك أنك أن أبور إذن كما أن أبورك ما لك أسوي ما لك أسوي عبادة المضان وإن أسوي كالباس إلا عابده صحيح لا يجب أن يكون لدينا لماذا تتطلع أن أحد يتعلقنا أعمالنا؟ أنك أعماشاً، أنك أسكالاً هذا يعني أنه أنتم بريئون منه إذنك بريئكت لا، إذنك شيئاً كما تصميم ولكن إذنك أن أحد نحن بريئاً من بريئاً هل أنتم بريئكتين؟ لماذا تتعلقنا أحد أحد المرى المهرب؟ مرة. لا حجه لا ايراد حجهتين نجس حجة ارورين بيننا وبينكم اننا بيدك رحينا ما هنا الحق واحد امرك يا رب شوف لنا الله إلهي يجمعنا ويجمعنا بيننا به لين يوم القيامه الله نك يكون كبير توانا كر صارته وإيدي حقنا المصير المقصدها قال تعالى الى وحي الفريد ذلك إلى الذي شرع الله لكم دين كل من تريد فالى الدين الذي شرع الله لكم انا فلي ذلك فلي ما ذكر من التفرقه والشك المريب استلاف خاصه عيد الراجس فلي تطويرا الى توحيد ويا والالاتلاف والاتفاق ويا فاصو يديك نحو بس لو يرى توحيد يمكني والسهرنا اذا عن اللغويه الى اختراع واستقي ابوكو توسن ودينك اده تلويريدو فد كان امرت سيدي اللغه عن ريدو او ولا طريحه راح اهوا ذكر هذه كاملو ذكر قالها واحد هي كوصدان رلطان دكنا واقف وحيد راسه عمر انبيياء يط بعدو اي ضد وقلوا آمنا وعوّي دماء دينك انزل الله الله سر دجي من كتاب كتاب حالي وامرت وانا لا امر لي اعدل ان عداله قسم بينكم احدين اللهم عبدك حقا العبادا المضام ربنا ومالك انغنا ابو ري وربكم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 اللهم معبودك حقا هي تجمع سككك ما كاين يوم القيامه سكنك لا صار والى حقي سانا المصير نقشر واحق والذي ناديتك يحاجون الدوله في الله في الدين الله الى هديك سكوته من بعد المست تجيب له مركي اله الا اجيلك قال حلت تجت تجدوا داهد ان ضرب ينضرب قدس بعد الكتاه وعليه ندشود انا قدب ارى اياها طيب وهو هنا اسنا حداد على حدكم شديد ارك اللهم عبدك حقه الذي وامك انزل سوده شيء الكتاب كتابا بالحق اجل حال وكل سجيه بالحق حق حال وكل سجيه والميزان حدرات الله وامك سوده شيء والميزان وعلى اللهم بعدك حق الذي وامك انسى سودجيل كتاب اللهم بعدك حق الذي وامك انسى سودجيه الكتاب كتابك بالحق حقا لكل سويه والميزان عدالك بر الله وامك سودجيه وما ندري كم حياتكم وميسين يا نقب سوبر لا الا ساعه الا اتيان ساعه ساعه ترى اماتك ايمان اذا قريب من الدنيا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ دَكَّ دَكَّ بِحَاقِّ يَوْمِهَا الَّذِينَ دَكَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِحَقٍّ هُمَا يَسْمَعُونَ وَالَّذِينَ دَكَّ آمَنُوا فِيمَا أُنزِلَ بِهِ إِنَّ الإِيمَانَ يَدَكَّ فَمَشْفِقُونَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا سَاعَةُ قِيَامَتِهَا وَيَحْلُمُونَ ألا بلاله إن الذين ضدك يمارونك مرمى في ساعة في ساعة قيامها لا يوجد ضلال الباضي أن يكون سبب ضلالك و بعيد حقك وَالَّذِينَ ضدك يُعَاجُونَ الدُّنَا فِي اللَّهِ فِي الدِّينِ اللَّهِ دَّذِكَ تُوضِق فُرَا من بعد أن الناس يجيب له، لا يوجد أن يجيبه كفر لا يوجد حقه، إن تحضر الضيب وأن يجيبه كفرانك ومضحونيين، وأن ومؤمنين تلت دودا ودونا إليه حقا كسر في يانا كشكي قليانا خلجتهم خلجتهم داخلتهم دا دا بعضهم عند ربهم ربهم يقول اكتسي ببعضهم كثيرا تو. دليل تسا يا شركي ماتروا بان وعليه اندو شهدنا وحاها يقدم قفك التوحيد وشكهاتك كسو أرونينا شركي قد تاقل ودونا عرق الله بعضك ولا هم دكاس وحاها نعوصنا عذاب عذابكو شديد عذاب اللهم عبودك حقه الذي وامدك انزل سودك الكتاب كتابك وطرآنك بالحق حالك سويا حقه أوسن بعض والميزان يعطي سودك حدره حال كان إليه وقال ميزان سورة الحديد نصده الله لقد أرسلنا رصولنا بالبينة وانزلنا معهم الكتاب والميزان سورة داوة علوه الله يعطي سودك كتاب ميزان سورة الحديدنا الى هي سورة الكتاب المميز سورة الرحمن وسماء سمى رفعها الله وكريل ووضع الله واقئ الميزان الميزان ميزان الغش على السلطه قالوا ساب الميزان حلوا له جيده لبن ميزانه واسميت هل ميزانه وقع سورة, سورة الحديد ميزان قالوا شيئ وعداله إلهي ميزان كصوره الرحمن وشاين ويكفاه لو ميزانته وامت كان وحلو ميزانه هذا هو ميزانه اه محمد الرمي الشنقيطي امام المحقق ابو او بيان قفي اه والذي لي والله تعالى اعلم ان الميزان في سوره الشورى وفي سوره الحديد هو العدل والانصاف وان الميزان في سوره الرحمن هو الميزان المعروف اه صح سنك اللهم عبودك حقا الذي وامدك أنزل سعودتك يقالك تابك تابك بالعق حالك كلهاية ولمزانة عدالد يإنصافك يقرصوك وامدك سعودتك وما يدريك محاكم وبيسينة ما بقصوه مرأة لأن الله ساعة لأن الله إتيان سوقت إلا قريبا ما قدم هذا المذكري سيسلوك هذا المضابقين لأن الله ساعة لأن الله إتيان الساعة سعد قيامها إمات يستعجلوا شخص بهذه الساعة قيامها الذين لا يؤمنون عنه لا يسلمون بهذه الساعة قيامه لا تهى الوعد أن كنتم صادقين له هذا يعني أنه لا تلتوها هذا هو شخص به الذين يؤمنون و الذين آمنوا هم إياك بمجيئها إلى إيمانه اذكروا هم إياك مصلقون وكبقوا من الساعة وضنها ذلك بأمر وأول وليا وأدية ولي القرابة حديث بخاريا مصلي من حديث عناس من المالي نبقى مصروبان صلى الله عليه وسلم أصدقى وصفر آمن قواقع وقال له يا محمد يا رجل ميو مرقى السلام قال أدكي سيوك لأمي الجوال ها هو النوء ها يقاضي جوالتك مرقى السلام قال مرقى السلام قال مرقى السلام قال مرقى السلام فما حدث الله والليباني والله ما يريد احد هذه السياسه مالكا يلي منك يا صحبه ملويله يلي ما تعرف حب الله ورسوله الهي الرسول صلى الله عليه وسلم ام فاطمه اما منحبفت قف كاتش اشهد مثيره اقرو صحابه مال انت اسو فرحان waahin jeerin nabigaan ciilma Abu Bakar aan ciilma ilma ran a waxaan rajaynaynaa aakhira Allah aragaa ku dhacay wax soo meecid nasib la idaa ان لا سغي واحد اجنيدت الله تونسون قال لي اسكوت علم ينسى كقلبر حصل علم يا النبي الله عليه وسلم ابو بكر كان عمر كان عثمان يقول هذا وهي ، مع من من وضعه وفي هذه الإلهة holiness loves it for the chefs are not of fault فالscheinام الله وسط rest ec toxins והي السل are laughing frick ذهب الله خيرهktóget هل dynamics داخلك؟ bits reason't that this하는 who juicerorum لكني الله لبداية اللهم استعاد إن الله يتد верاته رسول الله он иiles كيف عن schemerанийهossa وأهداً وقراءه الكرنيه تقول صور مالح كلاكه الماء مع من احب المر مع ما احب انت من احببت وي بيرك يقول الكاس جائل ما شاء الله كيف وين وي قال تعالى الى وي وَالَّذِينَ دَدْكَ عَامَلُوا الْخُمَيَيَّهِ أي بمجيئا ساعة قيامها إمانة كيدا مشفقون وعطوئك بغا منها ساعة قيامها ويعلمون وحيء فيه أنها ساعة قيامه في قيامها الحق ومتسوغنينت ألا بلاروك إن الَّذِينَ دَدْكَ يُنَعْرُونَ كَدُوبَهِ في الساعة لساعة قيامها مُرَكَكُكُعِنًا لفيت طلال باضئ يكسوغيه بلالكم بعيد لفر والذين دكوا يحاجون الدونه في الله في دين الله دينك اللي كنت ودوه مين بعد الناس تجينا له مركي لاجيبه اراهي او دكي قبل فمهيه كذبته ودوره او شبهاتك وكفرك حيت تشدوا تشدوا والذي يذكر يحيى دور الدول في الذي في الدير الهدي كان لكدودة من بعد الناس وجيب له الله مركي لاجيبوا له ربيهك غال حجه دم تسجد ذهبته وباب عند ربي يقولون أنه يساعد بعض الكطاء وعليه يدون أن يقدمونه على أساسك وعليه يحاوصون على أساسك شديد على اللهم أعطيك حقا الذي أعطيك أنزل سعودتي على قطابة تارغة القرآن بالحق حقا لكي والميزان والميزانة عدالتها إياه كرصوك ومثل سعودتي وما يدهيك معك وغيسينه لعل الساعة ساعة قيامها اي لا الا اتيان ساعته ساعد قياما ان انكيد انه قريب المستو يسع سببها قيامها الذين لا يؤمنون عمرو بسببها قيامها والذين ضاق عامرهم ايه اي بما شيء ان ايمانهم مشكور و وكبغ من قيامها ويعلمون روحين اغي انها ساعته يا الحق مثل عنك وإتيان كد سغنيه على براروبه ان الذين يطسمارون المرمى في ساعه سعاده يما كان مرمى لا في ضلال بعديه يتسبين ضلال بعيد الشك اللهم عدتك عقا لطيف وعمتنا حارث ودان بإباده الذي سوى حارث ودان يرزق الا وارثا ممن يشغف ضر و الله القوي ومثقل العزيز غارقه من كان قف الا قف يا يريد مد ميدو يريد يردون حرسل اخرته اخر فالشرير اقرع لم فرس وكان سقاسته او اقرا عشق استه وفي دونه نزيد له وحق سيادتنا في حرفه فالشرير يشقدي س وامكان قف الله توكيه يريد ان دونه حارس الدويا فلسدته انو ادويا عشق وَمَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ كَأَنَّهُمْ يُدْرِكُونَ الْغَيْبَ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا إِنَّمَا أَمْرُهُ كَمَا تُلْقُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا صَيْحَةَ الْحَقِّ وَيَجِدُونَ رَبَّهُمْ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ أَمْ لَهُمْ قَالَتْ مَا وَحَىٰ أُسْنَا بِهِ شُرَكَاؤُكَ وَإِلَٰهُكَ وَاللهُ شَرَكَاءُ ولو كلمة الفصل كالسارد الكلمات الذي سيجري لها لقد ديه والكالحظم لها بينهم بين المختلفين هو استلاف بحدهم وإن الظالمين كوا قردر وهم حاسون هذا عذاب عذاب عذاب كل أليم المؤلم شركة عنوشية تراوه عذاب إذا يوم القيامة الظالمين كوا قردر مصرقين حالا كبقياه من مما عملك كصمو أي كصمو أي هو اي جزاء ما كسروحي اي شقيسيب اوالكيسوا واقعوا انكيكوا باعوا يحبين داري بنتا والذين اضطتكا امنوا حق ارضنية وعملوا صنعية الصالحات اعماشا صوبا في غوضاتي وشناتي كيف يكبروه ذلك لا اضطتكا ما يشعرونه الله وحيدنا عند ربي الرب ذلك امباراها الشنات اللي وشناتي واحد دون والفضل كاسا فامي ا فضلك على الكبير وي الله بعد تحقق لطيف وعميد الطريق بلن نحريس ولا بعباد ادمديس يرزق ويرزق الله من لا mankanu qaf allaqaki abay yurintu inu duna harfal akhirati akhirala falashidin akhiru ushas qabtak qawal qaf murugurid wa halaqa hadla qaf murugurid ishi hammiyi sayfal ilayhi aradi si adabki sakabta ilayhi hal la kanu chandadi nazid wa usiyayna wa mu'iruhu wa'l-qalma ayrina aw wa'a wa ya'i ilahi wa ma ya'umus rayna wa qadarin aw hal hasan marqush qais tu ughira al taman qona law la la ayintu al marina labada as din al siyadina wa man tafa al laqiya ha wa man taqwa man tafa al laqki kana aghabi yurid doona qarsu duya ad قفل نورجدي سي هامجيسي والولكي سي مستقبل كي سانو اندوي واحكي لكل فكر منك كول وير منك نوتي قفاس واحسينات من ها نوتي واحسينات شيء ان شيء من ها ادوي ذاكم اوان من ما, ما قدر له او كي انت الاو قدر كبرن كان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 شركاء هو اله رب النما الله شرقي علوا وراعي دي دي او راعي تام خلق وحري حرام كدييا او واحد وين بحيرات الي صائبه لي بي وصله بيحامكي وحكله او الهي حرمي خلقلالي دي. دي. دي دي باختي يا قناكي ماركا يا واحد جدي الهي وحان جدي ما واحد جرهت الله رب النما الله الله او شر والله يكره الغل الا ساسه الاحكام والدكسد طسور والقانون الدكسد وحري حراليه وحنوا حرمين شرقي الله انا حي وقال منهم قف كدجينه وقف رب هذه الماده كويس وعصر شهر انو سفر ربي لي كانوا فهم يعني اصابوا إله الرئيس سبحانه ام لهم قالوا ما وحى اسمنا شركاء وربهم بما قالوا شركاء سو شرعوا لهم جدييه من الدين حقا صالحا كهدوا ما كاس لم به الله الله صفصع ولولا كلمه الفصل كلمته كالصاريد هيت يصير لي اوما هي كلمه الفصل وهو القضاء الصامت بان الجزاء في يوم القيامه وحا اليه هو يقدر اول مرتين راسا وهو القضاء الصادق بأن الجزاء في يوم القيامه حسب حسب جري له لقديا ولا كاسر لها ولا بينهم بين المختلفين ادوك وعقاق في عذاب الوسد دجره هو ظالمينك وإن الظالمين هو قردر اللهم احصن على عذاب على عذاب اليم حنجه ترى الظالمين الظالمين يوم القيامة مشفقين حالهم كل بقا مما وهكسبوا اي شقيسته ضرورتي اي شقيسين كبقيه والحاله كبقيه هو اي جزاء مكسب وهي اي شقيسين ابان كيس واقع المذكور بعو يهدين بارمين والذين قدامر حقرميين وعمل السمايين اصلحه طعاش صوبه فيها الباطل كناطف خلوي كبيره اللي سي هذاين بعاش واملا روح الراحه فلو الله, الله وها ان سوما ددك ايمانك iyo amal ka sariha kul ansabi ma yashar wah Allah way doona jiclaysta inda rabbih muslim Allah sira inda rabbih ayka doona halka oo taaluu kartaan yash Allahum tanahu